انا بربي دوم ايقنت واسلمت وجهت وجهي صبع عرش ورجيت ومن رسول الله طبعي تعلمت من خير خلق الله دربي خذيت انا بربي دوم ايقنت واسلمت وجهت وجهي صبع عرش ورجيت ومن رسول الله طبعي تعلمت ومن خير خلق الله دربي خذيت أنا بالربي دوما أيقنت واسلمت وجهت وجهي صبع عرش ومن رسول الله طبعيت علمت من خير خلق الله دربي خذيت ونيوم ذنبي هز قلبي وتلمت لغير ربي ماني اللي شكيت روحي وعمري ثم قلبي وسلمت أمري لرب الكون لا من دعيت حبي لرب الكون في الروح أسكنت وعلنت حبي دام كلي هويت وأنا على عهدي لأسلمت لأ وامنت وبخاف ربي هذا قلبي og slemt وجهت وجهي صبع ršo og røgget og man røsul Allah من خير خلق الله dørbi خذيت أخاف قال لان طقت وت اخشى عذابك لو بكل ما عصيتك ومهما جننت من المعاصي وهنت وهبت له عمري وعمري رضيتك انت اللي خلقت الخلق ابدعت واتقنت انت هدى في كتابك لقيتك من لي سواك ادعو يا ربنا وانت تشفي العنى وما دون عفوك بغيتها